اثنان استمع إلى الجمل التالية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واكتبها في دفترك أنا بحاجة إلى الفلفل والباذنجان كم كيلو تريدين من الكوسة؟ كم علبة تريدين من الفراولة؟ أريد خمسة كيلوغرامات من الطماطم أتفضلين الكرس أم المشمش؟ أفضل الكرس بكم هذا البطيخ؟ البطيخ بثلاث عشرة ليرة ماذا ستشتري من السوق الشعبي يا أحمد؟ سأشتري البقدونس والطماطم والفاصولة